وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا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 وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا Weksend haar, laat je niet in haar luisteren, en niet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 Samen en met is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 ابصارها خاشعه يقولون اننا لمردودون في الحافره اذا كنا عظاما نخره قالوا تلك اذا كره خسره فانما هي زجره واحده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 وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرْ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فقال أَنَا ربكم الْأَعْلَى faakhdahu Allahunk al-alakhirat wa al-aula inna ashadu khalqa ami s sama banaa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 فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها Cannotate, en daarom heb ik het gevoel أو يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى Fahan ta'an muta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 وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وحدائق غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبَّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةِ يَوْمَ يَفِرُوا الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ منهم يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قتره اولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت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 ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين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 وما هم عنها بغائبين وما ادراك ما يوم الدين ثم ما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 ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار في سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم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 به تكذبون. كلا ان كتاب الابراء لفي علين وما ادراك ما علين كتاب مرقوم يشهده المقربون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 وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجهم من تسنيب عين يشرب بها المقربون ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضار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 يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقي فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وين 122. الى إلى أهله مسرورا 123. وأما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه إنه كان في أهله مسرورا 126. مسرورا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 وشاهد ومشهود 119. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود 111. هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود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 هل اتاك حديث الجنود في عونها وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراءهم محيط بل هو قران مجيد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 فجعله غُفَاءً أَحْوَى سنقرئك فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ الذِّكْرَى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 بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لفي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى بسم الله الرحمن الرحيم هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةَ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 ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ والفجر وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْحِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يسر هَلْ فِي ذَلِكَ قسم الْلِذِي حجر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 فأما الإنسان إذا ما بتراه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما بتراه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا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 كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وَجِيأَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرًا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد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 بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد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 ونفس وما سواها فالفهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكّاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ بعث اشقاها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 فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلىها إلا الأشقى, الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى 112. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى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 ووجدك عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تقهر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فَإِنَّ مَعَ العسر يُسْرًا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب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 ثم رددناه أسفل سافلين 110. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين 112. أليس الله بأحكم الحاكمين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 كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك رجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى او امر بالتقوى ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه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 116. إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة 117. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها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 فهو في عيشه راضيه واما من خفت موازينه فامه هاويه وما ادراك ما هي نار حاميه بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر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 فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت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 Min al-jinnti nas Cadek Allahu al-ali